Mm-hmm, mm-hmm, hmm, mm -hmm. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه الشعب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها يمنحها شهدا وحلا فتزيد ورودا وتلاوات وتغاها عين الرحمه صدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفان وشفان فيحسون الأرض سماً طبتم يا أهل القرآن يا أفلاك قضي شرفا واضي ضي بتراتيل القراء واضي افيده الحفظ يا حلق الذكر الريان مم مم فَوَا هُن تَشْرَبُ مِنْ وَحِيِّ الرَّحْمَنِ وَرَبُّكَ يَمْنَحُهَا يَمْنَحُهَا شَهْدًا وَحَفَاوًا فَتَزِيدُهُ رُدًّا وَتِلَاوًا وَتَرَى عَيْنَ الرَّحْمَنِ زمر النور وما اجملهم بين ذهاب ومجيئ كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا ان لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب تقبل الله وتوج اهل من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسن إحسان تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوها فتزيد ورودا وتلاوها وتراها عين الرحمن